أمة، أمه، ما أم لي أرى عينك تدمع وقلبك يجزع، أليامي معاق، لا،, لا، لا تبكي صبرا أمة، نعم أنا معاق ولكن بقلبي لم تخلو شعلة الإيمان بقضاء الله وقدير، ولتعلم أمة. لتعلمي أن لدي عزم كعزم الجبال الشداد لطموح يجتاز أعالي الصعاب بعولنا أبشري بالخير يا ام المعاق فلامل الزهر دوما في ائتلاق ابشري بالخير يا بل الزهر دوما في لا, لا يفيد الحزن والشكوى ولا خير في الاهات والدمع المر لا يفيد الحزن والشكوى ولا خير في الاهات والدمع إنما يجري علينا قدر شاءه الرحمن في كل نطاق ليس في أيدي الورى من عدة إن دهى شر واشتد العناق غير حبل الصبر فاشتدي به فهو في وقت الأسانع ملوثاة أجري الامل يزهر دوما في ابتلاء من اجل الخير يا ام المعافى فالامل يزهر دوما في ابتلاء لا يفيد الحزن والشكوى ولا الهات والدمع المر لا يفيد الحزن والشكوى ولا والدمع المرى ليس عجز الجسم يزر بالفتى حين تقوى الروح عند الانطلاق ربما فقى الفتى أقرانه وعلى شأنا على كل الرفاة سيره نحو المعال دائما وطموح الروح دوما في سباة مع عدد العصر في دورته. يبهر الاكوان عند الانبثاق معرك بالعصر في ثورته يبهر الاكوان عند الانبثاق وترى روح الفتاه تواقه فالمعالي طلعها حلو البذا <تصفيق> وترى روح الفتاه تواقه فالمعالي طلعها حلو البذا لما الع... أجز من خبط مع آلاف شفاق سفاخ وطّظل أيام يصل حسرة بحناء الصدر حر لا تطا. فسالي رب البرايا لطفه والصبر ولا تجعل الإحساس في ربا الإيمان والصبر ولا تجعل الإحساس رحنا للغلا نحن قلنا هب وختاما وختاماً أبشري بالخير يا أمة المعاق نحن قلنا هب وختاما وختاماً أبشري بالخير يا أمة المعاق بالخير يا أم المعاق. أبشري بالخير يا أمة المعاف